بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع هذا أما بعد هذا هو المجلس السادس والعشرون من شرحنا على متن أصول في التفسير للإمام محمد بن فالح العسيني رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة من شهر فتر من العام الثاني والثلاثين معدل أربعمائة والأمثل من هجرة <تصفيق> قد وصلنا إلى المبحث قبل الأخير في الكتاب وهو الضمير وذكرنا تعريف الضمير وأقسام الضمير <تصفيق> نبدأ هذا النجلس بالتعريف التذكرة بما ذكره المطنف في تعريف الضمير طلافا سمحيث قال رحمه الله تعالى <تصفيق> في الضمير ما يكني به على الظاهر اختفارا وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما كما قال المصنف بعد ذلك فدل لوح على حدوث نوعان فحدوث ما للمتكلم أه. المتكلم نفس نفس وحوض انبي الله ااا الضمير هنا في هذه الآية الياء الياء, الياء في أمري هذه المتكلم ومن المتكلم في هذه الآية مؤمن آل قال لقومه في أخوّد أمري هنا الياء ضمير وضع للمتكلم الذي تكلم في هذا الخضور فالضمير هنا يعود على حاضر لا على غائب لأن المتكلم حاضر الثاني ما وضع للمخاطب مثل قراره الذين انعمت عليهم رب امرؤن اتقى انعمت واتى هنا المخاطب ومن المخاطب هذه الايه هم المكلفين المخاطب هذا حاضر وليس غائبا ثم قال السيخ وهذان لا يحتزان الى مرجع اكتفاء ببلالة الحضور عنه يعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يحتجان الى مرجع يعود اليه الضمير والمرجع يكون مذكورا في السياق نفسه كما سوف كما سيظهر من الكلام عن ضمير الغائب ثم والدان على الغائب ما على للغائب ولا بد له المرجى يعود اليه والاصل في المرجى ان يكون سابقا على الضمير لفظا وربة مطابقا له لفظا ومعنا كما في قوله تعالى ونابى نوح الربه الضمير هنا انهاءه وقوله رب الضم والهاء تعود الى مرجان الا وهو نوح يعني الاصل ان يقال ونادى نوح رب نوح ولكنه كان بالضمير يعني الاسم الظاهر نوح للاختصار ولما دل عليه من الاسم الظاهر قبله الذي يرفع إليه هو والاسم الظاهر هنا مطابق لللفظ أي للفظ الضمير وللمعنى وهو سابق على الضمير نفظا وردة كيف هذا؟ نوح قد تقدم في الآية يعني يعني الضمير يعني جاء قبل الضمير وكذلك وفي ردة أعلى من الضمير لأنه فاعل والفاعل مقدم في الرد على غيره والضمير هنا في ردة المضافج اليه هو اقل ردة من الفاعل فنوح المرجع هو المرجع للضمير طبق الضمير فيه ترتيب الالفاظ وتقدم عليه في الرذبة لانه فاعل وكذلك هو مطابق للضمير في اللهم لان المرجع مذكر وكذلك الضمير مذكر ومطابق له في المعنى لانه مفرد وكذلك الضمير مفرد ويؤدي الى معنى واحد وهو نوح عليه السلام و ذكر الزركسي في كتابه البرهان في علوم القرآن انه يعدل من الاسم الظاهر الى الضمير لاسباب منها وذكر ثلاثة اسباب الاول للاختصار هو اصل الضمير كما طبق في التعريف قوله تعالى في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال في آخر الآية أعد الله لهم مخفرة وأجرا عظيما فهنا أتى بأسماء ظاهرة كثيرة صبقت الضمير ثم لما اراد ان يعود الفعل وهو اعد على هذه الاسماء المذكورة جميعا كمنا عنها جميعا بضمير واحد وضمير الجنة لهم اختصارا انه لو اراد ان ان يذكر الاسماء الظاهر مرة اخرى لطال استياق الكلام جدا ففائدة ذكر الضمير هنا الاختصار <تصفيق> <تصفيق> نعم وكذا في قوله تعالى وقل المؤمنات يغضبنا من أبصارهن ويحفظنا ثروجهن في سورة النور في الآخر الآية فهنا كنا بالضمير في بقي سياق الآية عن الاسم الظاهر المؤمنات ولو كرر الاسم الظاهر المؤمنات في كل موصن فيه الضمير ايضا لطالت الآية او لطالت كلامه جدا بصورة تفرجه عن البلاغة الضمير هنا فائدته اختصار الكلام وقد ذكر الزركشي عن ابن عطية عن مكي أنه قال ليس في كتاب الله آية اجتملت على ضمائر أكثر منها أي من آية النور أي من آية وقل للمؤمنات يغبطنا من أفصارهن نعم و ثانيا يعد المنسم الظاهي إلى الضمير للتفخين حيث يجعله لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته كقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القبر يعني القرآن لم يذكره لفرط شهرته لما أنزل غيره في ليلة القبر من السماء وكذا في قوله فإنه نزله على قلبك فلفخامة شأن القرآن وهو كلام الله تنى عنه بالضمير دون أن يذكر الاسم الظاهر السياسة ومنها التحقير هذا السبب الثالث ثالثا من أسباب لو من الاسم الظاهر إلى الضمير التحقير في قوله تعالى إنه لكم عدو مبين يعني الشيطان فكنى عنه بالضمير تحقيرا له لا تعظيما والفرق بين التحقير والتعظيم يعرف بالسياق ويعرف بحال المكنى عنه نعم وكذا في قوله إنه يراكم هو حيث لا ترونهم وترى المصنف بعد ذلك عدة قواعد وثوائد تتعلق بالضمير القاعدة الاولى قوله قد يكون اي الضمير مفهوما من مادة الحوال الثابت مثل اعدلوا اقربوا للتقوى اعدلوا هذا هو الفعل هو الضمير اين المرجع اين مرجع الضمير اه يرجع الى الفعل الى العجل المفهوم من الفعل اه الرمير الغائب هنا يعود الى ما فهم من المثال وهو العدل القاعدة الثانية قد يسبق اه فالمقوله قلنا قد يكون مفهوما الماده يكون هنا يعود الظاهر يكون الظاهر منصوب الظاهر منصوبا من ماده الفعل السابق فالقيل الثاني قد يسبق اي اسم الظاهر لا فون لا ردة اه لا فلون الاسم الظاهر ابراهيم في قوله تعالى اذا ابتال ابراهيم ربهم آه. الاسم الظاهر ابراهيم وقد تقدم على الضمير نفضا اما في الربة في الربة الاعراب فالهاء هنا هي عيدة على ابراهيم ولكن الهاء هنا هي في مقام الفاعل وإبراهيم في مقام المفهول به والفاعل أعلى ربّة من المفهول به القيادة الثالثة أنه قد يصدق الاسم الظاهر ربّة لا لفظا هي العكس العكس الماضية مثل حمل شتابه الطالب الطالب هنا هو الاسم الظاهر والضمير هو هنا في كتابه كتابه ويعود على الطالب ونتفضل الضمير على على الاسم الظاهر أما بالنسبه للرب فالطالب هو الفاعل واعلى رب من الضمير الذي هو في مصاف المضاف الى مفعول به وهنا الضمير في حمل كتابه الطالب عاد على متأخر عليه نعم على متأخر عليه آه. <تصفيق> القائدة الرابعة قد يكون مفهوما من السياق اي الاسم الظاهر قد يكون الاسم الظاهر مفهوما من السياق من السياق ليس مذكورا مثل ولأبويه ومثل ولأبويه لكل واحد منهما السبس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 الضمير هنا في الآية الهاء في أبويه يعود على الميت المفهوم من قوله ترك ومن الذي ترك الميرات الميت وهذا مفهوم لأنه لا أحتاج إليه إلى ذكر قد لا يطابق الضمير معنى اي الاسم الظاهر لا يطابق الاسم الظاهر الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قره لكن الضمير هنا الهاء جعلناه يعود على الانسان لا تبار اللفظ لا باعتبار المعنى ان الانسان هنا فليقوم هنا في ايه للايش للعهد هو ادم عليه السلام ادم عليه السلام خلق من سلاله من لكن هل التصرف انطبق أن عليه قوله بعد ذلك ثم جعلناه نطفة هل آدم صار نطفة؟ لا ولكن الضمير هنا يعود على رفض الإنسان ولكن المعنى المقصود هو, هو عموم جنس جني آدم أنهم وإن من من أصل آدم والطين إلا أنهم إلا يكون في أول نشأة نقفة في بطن أمه المعنى المقصود بالضمير مختلف عن, إيش؟ عن ظاهر الله وصلنا الى القاعدة كم خامسة ام السادسة مم. مم. الاخوة ليس عليهم حظر في الكلام وصلنا الى اي قاعدة الخامسة طيب اللهم صل امم I'm um, more beer here, sir, قال الاستاذة <تصفيق> اذا كان المرء صالحا للمفرد للمفرد والجمع جاء ذا عوده الضمير عليه باحدهما مثل ومن يؤمن, ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحقيق الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رفقا من هنا صرفيه يكون يوم يؤمن فلا يطلق للواحد وللجماعه يعني تتنذر على الفرد وعلى الجماعه <تصفيق> ثم لما بدا بذكر الضمائر في قوله يغله عادها اعاد الضمير على المفرد لا على الجمع ثم بعد ذلك قال في اخر الايه خالدين فيها لاعتبار الجمع هنا وليس لاعتبار المفرد قاعدة مفرد مرة اخرى في قولي قد احسن الله له, له هنا اعودوا على <تصفيق> هذا من لابة ايش من لابة التنوع ومن بلاغة كلام الله عز وجل التنوع الضمائر القاعدة السابعة <تصفيق> ان الاصمة اتحاد والضمائر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 علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى <تصفيق> وهو بالافق الاعلى ثم دلى فتدلى فكان قاب قوطين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى <تصفيق> علمه الهاء هنا تعودوا على ن على جبريل عليه السلام و شديد القوى وقال المصنف في طوارئ الرصف الرصف في هذه الايات تعود الى شديد القوى هو جبريل وهو <تصفيق> مره فاستوى ظو مرة اي قوة هو جبريل فاستوى اي فاستوى جبريل هنا نزال افسي يقوى يعود على جبريل وهو بالافق هو كذلك يعود على جبريل الى ان قالت اوها الى عديده ما اوحى <تصفيق> مال الذي اوحى جبريل نزل بالوحي معند الله الى عبده انها هنا فليه تعود الى جبر الله مما تعود الى الله عز وجل ومن امثله هذا ايضا قوله ام صوره ال عمران وكاين من نبي قاتل ما له الديون كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اتْتَكَانَ والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغسر لنا ذنوبنا وإثرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ف الضمائر هنا في سياق في الآياتين يعود عليهش على قوله ربيون وكأي من النبي القاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أطابهم ضمير الجامعة هنا في أطابهم يعودوا عليه على, على الربيين وما ضعف وما استكانوا على ربيين وما كانت قولهم أيضا الضمير هنا ضمير الجامعة يعودوا عليه على على الربيين وصلنا إلى القاعدة كم؟ نحن نذكرها الآن السابعة الثامنة الثامنة القاعدة الثامنة الأصل عود الضمير على أقرب مذكور في سياق الكلام إلا في المتضايحين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وزعلناه هدى لبني إسرائيل فالضمير هنا فيه زعلناه يعود عليه على أقرب المذكور الكتاب لا يعود على موسى الأصل أن الضمير يعود على أقرب المذكور إلا بقري لا تخرجه عن هذا ف يسأل سائل الضمير هنا في جعلناه يصح ان يعود على موسى ويصح ان يعود على الكتاب ولا في ما جعلناه على الكتاب لان الكتاب اقرب مذكور للال الضمير ومثال الثاني وإن تعد نعمة الله لا تخصوها أقرب مذكور للضمير هنا هو لفظ الجلال الله لكن لماذا لا لم نرجع الضمير إليه لم نجعله هو المرجع للضمير لأن نفظ الجلال هنا هو في مقام المضاف إليه المضاف هنا يشنعمه فالأصل في المتضافين أن يعود الضمير على المضاف لا على المضاف إليه ولكن هذا الأصل ليس مفترضا ليس مفترضا قد قد يختلف آه كما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن في أجلد الرابع صفاك ساعة وكذا الصفا العدد لقد فهنا في قولي تعالى ان ارى سبعه بقرات سمان يأكلهن سبع ايجاب فضمير هنا يأكلهن يعود عليه على البقارات لا يعود على السبع رغم ان البقارات هنا هي مضاف اليه فاذا كان المضاف صفة او عجدا في هذه الحالية وجاء بعد بعده ضمير ففي الغالب يعود الضمير الى المضاف الى هذه الصفة الى هذا العدد لا الى, الى المضاف نفسه. وكذا في قوله تعالى واشكر نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون الضمير هنا الهاء في اياه هو, الدمير هو الدمير كله اياه هو ضمير اياه يعود على على على هل يعود على المضاف نعمه؟ لا يعود على المضاف اليه ولفظ الجلاله الله عز وجل تعوده الضمير الى اقرب مذكور او الى المضاعف هذا هو الاصل ولكن هذا الاصل قد ينخرم وليس مضطربا لقارينة لقارينة في مضرب الزرك فيه مثالا عند المقوله تعالى فأطلع الى اله موسى واني لأظنه كاذبة فالضمير هنا على الراجح يعود الى المضاف اليه وليس الى المضاف هو موسى فقول في العنس فأطلع الى اله موسى واني لأظنه الهاء هنا تعود على إيش هل تعود على الإله كان فرعون يظن أن الإله حاش وكلا كاذب لا ولكنه فهم من سياقن ويقصد موسى أن أصل المجادلة والمناظرة كان بينه بين موسى ليس بينه من الله عز وجل مباشرة. فدل السياق على أن الضمير هنا يعود على المضاف إليه وهو موسى وليس على المضاف وهو الإله عز وجل نعم طيب إن شاء الله نكمل الدرسة بعد صلاة الأنشاء نقطة حانا عندنا هنا في القاهرة إن شاء الله لنا تسمى بالدرس بعد خلق الإنشاء بارك الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاطم الأنبياء والمسلم محمد عبد الله وعلى آله وأطفال الأجمعين أما بعد فمازلنا مع درسنا في أصول التفسير أصول التفسير للعلامة النوثينية رحمة الله تعالى ومازلنا ممبحة أبمير قد وصلنا الى قول المصنف الاظهار في موضع الادمار قال المصنف الاصل ان يؤتى بمكان الضمير يعني يعني من الضمير لأنه أدين للمعنى وأخصر لللفظ <تصفيق> ولهذا ماذا الضمير ماذا ولهذا ماذا الضمير في قوله تعالى لهم مخصرة وأزرا عظيمة عن عشرين كلمة مذكورة قبلهم يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحضاب <تصفيق> ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمي والصائنات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم فالضمير الضمير في لهم يعود على شريرة من المذكور المذكورة قبلهم ثم قال وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر فما يسمى بالإظهار في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار ولو ثوائد كثيرة تظهر بحسب السياسة منها الشائدة الأولى الحكم على مرجعه بما يخطبه الاسم الظاهر ومثال هذا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكة فيه ورسله وجبريل ومثال ان الله عدو للكافرين فهنا في قوله ان الله عدو للكافرين كان من الممكن ان يتنع عن الكافرين بالضمير فان يقول ان الله عدو لهم ويكون الضمير هنا عائدا على الاسم الموثول من كان عدوًا لله <تصفيق> فيقول في إن الله عدو لهم أي من عداه وعاد ملائك فيه وعاد رتله وجبريله من كان ولكن الله سبحانه قد جعل الإظهار في موضع الإدمار السوائد من التالية منها الفائدة الأولى هنا التي ذكرناها الحكم على مرجعه أي على مرجع الضمير بما يقتضيه الاسم الظاهر آه. فمرجع الضمير هنا في الآية من كان عدو والاسم الظاهر هنا ماذا الكافرون فنحن لا ندري من كان عدوا لله وملائكته ورسله إلى آخره هل هو كافر ام لا لا يظهر هذا الحكم من من لفظ العداء فقط ولكن لما ختم الآية بقوله إن الله عدو للكافرين ولكن مظاهر هنا يعود إلى مرجع الضمير الذي هو من كان عدو فعلم أن العدو هذا كافر اه. فاستفدنا الحكم على المرجع على مرجع الضمير بما يقتضيه الاسم الظاهر الذي جاء مكان الضمير نعم الزوادة نعم الفائدة الثانية بيان علة الحكم ففي اظهار او في الاسم الظاهر الكا الكاثرين الذي جاء مكان الضمير بيان لعلة العداء أي لماذا كان الله عدوا لهم لماذا كان الله عدوا لهم آه <تصفيق> أي لكفرهم لكفرهم <تصفيق> فالاسم الظاهر افادنا سبب العداء الخيضة الثالثة هموم الحكم لكل متصف عندما يقتضيه الاسم الظاهر أي في قوله استحل الله عدو للكافرين اذى الذين رموا لكل كافر اه استفدنا في اعراب الاسم الظاهر مكان الضمير عموم الحكم عموم عموم الحكم حكم ما جاء مكان الضمير رابعا التنبيه التنبيه المخاطب او القارئ احنا فاذا جاء فياق الكلام او مزرع الكلام على نفق واحد ما يخالف هذا النفق إلا السامع ينتبه فإن نفق الكلام كان يقتضي أن يؤتب الضمير مكان لسم الظهر يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو لهم فلما افتعاضه عن الضمير بالاسم الظاهر فقال فإن الله عدو للكافرين حجث حجث حجث تنبيه للإيش للسامع أو المخاطب كرنم اخر فهو تعالى والذي يمسكون بالكتاب ويقام الصلاة ان لا نضيع اجر المصلحين اا ننزل الفوائد الاربعه على هذه الايه الفائدة الاولى ان الله سبحانه قد ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير في قوله ان لا نبيع اجر المصلحين وكان المنتظر ان يقول والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الثلاثة <تصفيق>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 المساله الاولى وهي الحكم على مرجعه بما يقتضيه النص الظاهر والمرجع هنا في هذه الايه الذين يمسكون الكتاب واقاموا الصلاه فلما فسر ابن الظاهر مكان الضمير العائد, العائد على هؤلاء قال المصلح من علماء الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة يتصفون بالصلاة يحكم عليه بالصلاة الفائدة الثانية بيان علة الحكم وأن الله سبحانه قد بيّن أنه, لن... أنه لا يبيع أجرهم فظاهرت العلّ من اسم الظاهر المصلحين بأنه لا يبيع أجرهم لصلاحهما لأنهم من المصلحين الفائدة الثالثة عموم الحكم لكل متفف بما يقتضيه الاسم الظاهر المصلحين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 كما بينا في المثال الثابت وفي هذين المثالين كان الاظهار في موضع الاظمار على سبيل الاستخباب ليس على سبيل الوجوب اي انه لو ذكر الضميرة لا افتقام السياق ولا نعم ولا يقتض النعلى بذكر, بذكر الضمير ما كان الاسم الظاهر نعم ولكن قد يجب احيانا ان اظهار سمو الدول امر ان تسالوا اللهم اصلح للمسلمين امه ولات امرهم وبطانه ولاه امرهم هنا لماذا لم يقول وبطانه وبطانه وبطالتي وبطالتهم لهم أصلح للمسلمين ولاة أمرهم وبطالتهم لأنه لو قال وبطالتهم لأوهم أن الضمير هنا يعود على المسلمين لا على ولاة الأمر والطواب أن ضمير الجمع بطانتهم يعودوا على ولاس الامر لا على المسلمين حتى لا يحدث ان الكباس اظهر الاسم الظاهر مكان الضمير <تصفيق> اخيرا عقد المصنف فصلا في بيان ضمير الفصل فقال ضمير الفصل هرف لصيغة ضمير الرصع المنفصل يقع, يقع, يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين ويقول بضبير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا نعم فضمير المتكلم هنا أنا وضمير مفصل وقوله وإنا لنحن الصافون ضمير المتكلم هنا نحن وضمير المخاطب <تصفيق> كقوله تعالى كنت أنت الرقيبة عليهم أنت ضمير المخاطر ضمير الغائد كقوله تعالى أولئك هم المصلحون ولذكر هذا الضمير المنفصل ثلاث فوائد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 وكذا في قوله كنت أنت الرقيب عليه فأكد مضمير الفصل وضمير المخاطب أنت وإذا حدثه صارت الآية كنت الرقيب عليه الفئدة الثانية الحصرة واختصاص ما واختصاص ما قبلهم لو اختصاء في اا ما قبله دي من نعم <coughs> no, no, no, no, no. السلام <تصفيق> عليكم ورحمة الله معذرة اخذها فانقطاح عندي مفاجئ اغلق الجهاد ثم اريد اريد فوائد ضميري الفصل نعم <تصفيق> الفائد <تصفيق> الاولى التوكيد يعني لضميري الفصل الذي يقع بين مبتدأ وخبر اذا كان معرفتين ثلاث ثوائد الفائدة الاولى التوكيد ان قولك زيد هو اخوك اوكد اوكد, أوكد من قولك زيد اخوك فدمير الفصل هو هو ضمير المذكر فصل بينه المبتدأ زيد وخبره أخوت هذا الفصل هذا الفصل أفاد التوكيد أي توكيد أخوة هذا الأخ زيد كما الفائدة الثانية الحصر هو اختصاص ما قبله دون بعده زي المجتهد هو الناجح يفيد اختصارا المجتهد مجتهد اختصار المجتهد اختصاص بالنجاح فبالميرا الفصل هو اتى بين المبتدا المجتهد وخبره ان الناجح فدل على ان النزاع قد اخطوه فوق الاجتهاد يعني افاد اخطوه اخطوه فوق المجتهد بالنسبه للنزاع اي التمييز بين كوننا بعده خبرا او تابعا فان قولك زيد الفاضن يحتمل ان تكون الفاضن صفة لزيد والخبر منتظر يعني لم يذكر يعني اذا قال المخاطب زيد الفاضل انتظر الثامع انتظر الثامع شيئا جيدا حتى يميز به هل الفاضل يجيث عد ناعة لزيد اي تابعة لزيد وهنا ما زال في انتظار الخبر ام ان الفاضل هي خبر عن زيد وهنا تمت الجملة ولا يحتاج الثامع الى مزيد الثامع فبعدم ذكر ضمير الفصل هذا يكون الامر مختملا عند الثامن من ان تكون الفاضل صفة لزيد او ان تكون خبرا عنه فلما اتى بضمير الفصل هو زيد هو الفاضل حدث التمييذ فعرف ان الفاضل هنا خبر ليس معة زيد ان انما قمي فوك لا ياتي الا بين المبتدا وخبره ابتدانا معرفتين وزيد هنا معرفه والقاضي معرف بء الالف واللام والمفتدع والخبر قد يصدقهما ناسخ نحو كان وأخواتها وكان وأخواتها تسمى بالنواسخ هي ترفع الاسم وتنصب الخبر وكذا إن وأخواتها ومن <تصفيق> نتوكل الى المبحث الاخير لهذا متن ضهي الشرفان هذا المتن ان شاء الله تعالى ف <تصفيق> المبحث الاخير بعنوان الانتفاء انا مصنف رحمه الله تعالى الانتقال تحويل اسلوب الكلام من وجه الى اخر وله وله صور منها الانتقال من الغيبه الى الخطاب كقوله تعالى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 كما رفعه المطنف وتحويل اسلوب الكلام واسلوب الكلام نحو ان الغيبه الخطاب التكلم هي كل كل تصنئ اسلوب الكلام هنورد ني الاخر اي من وجه من اوجه هذا الاسلوب الى وجه اخر منه فمن الغيبة الى الخطاب او من الخطاب الى الغيبة او من الغيبة الى التكلم او من التكلم الى الغيبة الى اخر احنا Gustav ذكر ل securedur الالتفاخ من الغيبة الى الخطاب اي تحويل السياق الكلام بعد ان كان يتكلم عن غائب طار يتكلم عن, عن مخاطب هنا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الايات هنا يتكلم فيها عن غائب هو الله عز وجل ثم جاء بقول ياك حول اسلوب الكلام من خطاب الغائب الى خطاب ال اش كأنه يخاطبه سبحانه مباشرة الثورة الثانية الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وعكس الأولى كي قوله... كي قوله تعالى حتى إذا كنتم في حتى إذا كنتم في الفلك وزرين من بريح مطيبة فبدأ الكلام بإيش تصيغ في الخطاب للمخاطب حتى إذا كنتم أنه يخاطب آخر هنا الله يخاطب عباده الذين ركبوا الفلك إذا كنتم في الفلك وزرائنا بهم هنا حول الاسلوب من اسلوب خطاب المخاطب إلى خطاب الغيبة ما يرين به هنا الضمير يشير ليش الى قائد الصورة الثالثة الالتفات من الغيظة الى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميسا قذن إسرائيل وضعثنا منهم إثنى عشرة نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فقال هنا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل اه اه اه, آه. آه. الاتفاة من الخطاب الى الغيبة كقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم فحول الكلام من الخطاب الى الغيبة في قوله وجرين بهم واما لو كان يسير على نصف واحد قال حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريس طيبة هنا في أول الآية بدأ بإسلوب الخطاب المخاطب حتى إذا كنتم هنا يخاطبوا أباده إذا كنتم في الفلك كان من المنتظر أن يتم السياق بإسلوب خطاب المخاطب فيقول وَجَرَيْنَ بِكُمْ ولكنه انتفت بتحويل الكلام من سياق الخضب إلى سياق الليلة فقال به من هنا للغاية من هنا للغاية الصورة الالتفات من الغيبة الى التكلم كقوله تعالى ولقد اخذ الله من يساق بني اسرائيل و بعثنا 12 لطيبة حول حول كلام من الغيبة الى التكلم كقوله و بعثنا اشيء اول الان يقال ولقد اخذ الله مساقه بني اسرائيل هنا اسلوب الكلام الغائبه والقد اخذ الله نيسا قد بني اسرائيل احنا من المنتظر ان يقول وبعث وبعث منه 12 مقيمة لكنه ملتفت من تحويل سياق الكلام من الغيب الى الى التكلم ضمير هم يكون واس نحن هم وضمير المتكلم <تصفيق> معذره الاهتمام ضمير نا ان... اه... في بعث هي التي حولت السياق من الغيب الى, اش... الى التكلم فناء في بعثنا ضمير تكلم ضمير جمع للمتكلم المرابع الالتفاق من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك عن حر هنا في قوله إن أعطيناك أسلوب ليش الا الا الا التكلم فالمتكلم والله عز وجل فكان المنتظر ان يقول لو كان السياق واحدا ان اعطيناك الكوسر اه فتطلّي لنا لكنه استعاد عن هذا بقوله فتطلّي ببميري في الغيبه حاولنا من التكلم من الغيبه في قوله ربك نوه هذا الاكتفاء ثوائد منها اولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الاسلوب فعليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى ان تغيرنا لا تغيره تغير وجهنا وجه الاسلوب يؤدي الى التفصيل في السبب مما يجعل القارئ القارئ يتدبر معنى الايه لن يطغى السأم والملل مفاهه فاستو يعني ان وجه واحد يؤدي الى ايش الى الذي قال ثم قال هذه فوائد عامه لنت الى الانتباه الرساله الاولى هي الالتفات هو ان تحيله المخاطب على ان ينتجه كلام كلام ما يحدث لما لما يشعر انه حدث تغير في الـ الكلوب يعني وندون فضول لمعرفه سبب سبب هذا التغير من الغيبه الى التكلم او من التكلم الى خطاب اخر يشهد استفانيا ان يخمل القارئ التاريق القرآن على تفكير جيد وعلى تدبر لكتاب العز وجل ان يدفع السئامة والملل من النسي ومن امثلة هذا ايضا قوله تعالى عبث وتولى ان جاءه الاعمى واذريك لعله يذبك والسؤال المطروح هنا لماذا لم يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخاطب لم يخاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه Que como di, eh نعم احتفق العبثة وتولى ان جاءه فيقال نعم ما... ما العبثة ولما عبثة ولما عبثة يقول هنا الضمير والمستفر في عبثاء عبثاء هو وتولى هو وهنا ضمير مستفر وجوبا وبلا غير يعود, يعود على رئيس يعود على اللفظة الأول في الآية عبثاء يعود عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فأنه هو المخاطب من هذا من الله عز وجل أن جاءه الأعمى وما زال ربنا سبحانه الخاطب ورسوله صلى الله عليه وسلم باسلوب ضمير باسلوب التكلم نعم. ثم تحول الى اسلوب نعم. فكان يخاطبه هنا باسلوب الغيبة عادة تولى انزاء ثم تحول الى اسلوب الخطاب في قوله ما يدريك لعله يذكك لان اسلوب الخطاب في لا يقيق لا, لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال انا عبدت وتوليت كان في شيء شيء من الحق في المقام النبوة فعرف هنا فائدة الالتفاة من الغيبة الى الخطاب والامثلة في كتاب العزيز الكثير في هذا المطحق يعني هذا القبر كفاية وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا المثل وصولا في التفسير نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعل شرحنا هذا خالفا رضيه الكريم وأن يجعله سبحانه قجة لنا لا علينا ولا بأس أن نستقبل شيئا من الأسئلة قبل أن ننهي الدفت إن كان هناك أسئلة ف... ونبده إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت في تسير التفكه في الدين في تلقيس الشرح الممكة بعد صلاة المغرب بتوقيت القرى حوالي السادسة ونصف بتوقيت مكة سوف يكون إن شاء الله بإذاء من مسجد الهدى لمنطقة المعادث قلت الدرسة في مسجد الهدى لمنطقة حضارق المعادث نحن نجيب عن الاسئلة ان شاء الله <تصفيق> امجدانه اياكم جزاك الله خيرا ابا مقبل من المانيا مبارك الله في اخواننا في المانيا مثلا يكونوا بخير نقول السائل في الحديث رحم الله امرئا رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعا هل تتلى الاربع الاربع ركعات مع بعض المتصلة ان نثنى نثنى كذلك الاربع قبل الظهر نقول الامر فيه الاختيار من اراد ان يصليها متصلة له ذلك ولكن العاصل ان يصليها مثنى مثنى اه هو الافضل يقول السائل هل تعيد الحائد فلاط الوطر اذا لم تصليها وجاء الحي لها ان تغيدها لا ولكن ان تغيدها شفعا لا وترا يعني ان كانت تصلي الوطر ركعة واحدة ففي الاعادة تصلي ركعة ايضا وان كانت تصلي ثلاث ركعات ففي الاعادة تصلي اربعا وهكذا طيب يقول السائل فإذا استخرت ان اذهب الى مكان ما ثم بعض خروجين من البيت بقليل حدث لنا حادث بسيط والحمد لله عدنا من البيت ولم نذهب لذا منصرف الله عن هذا الأمر أن تصرفنا يعدون طيارة المضمومة نقول إذا كنت استخرك ثم حدث هذا الحاجس الذي عطلك مما قد يعثر عليك إتمام الذهاب إلى هذا الأمر فلعله يكون باب التنبيه نعم إلى عدم وجود الخير في هذا الأمر إذا تعثر اذا اتعثر الله تعالى اعلم سؤال من تونس ببارك الله وفيكم شيخنا وفيكم ببارك هل يجوز لي ان اتوسط للجواج لاخت من بلد المتلم برازل يعيش في بلد الكفر علما انه ثلاثي ومنهج لا افضل هذا لا افضل للاخت المسلم ان تنتقل الى بلد الكفر لان الاصل في هذا الاخ فلا شيء ان يترك الكفار من بلاد الكفر وأن ينتقل الى بلاد الاسلام لا يجوز الاقامه لا تجوز الاقامه في بلاد الكفر الا للضروره او للمستضعف الاصل هو الهجره الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اه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 من مكة بعد فتحها لأنها طارت بلاد اسلام فلا يهاجر منها ولا يفهم من هذا الحديث أن الهجرة انتهت بفتح مكة لا المقصود لا هجرة أي من مكة فأن مكة فتحت وطارت بلاد اسلام فلا هجرة منها بعد فتحها لأنها يهاجر إليها أما الهجرة من بلاد الكبري إلى بلاد الإسلام هي قائمة إليه إلى ان انتقب الاخته ان يعني تتخير رجلا مسلما سلفيا يعيش في بلد اسلام وكلما قلت المعارف في بلد وكلما يعني زاد فيه اهل الاسلام وكانت السنه هي وكان العلم الشرعي والعلماء هم الاكثر كان كانت الاخلاقيه اولى من الشكل طيب يعني يقول السائل أن... ان احد الاخوة المصليين في صلاة المغرب ولكنه نوى صلاة العصر فاثر في الفاتحة ولكنه نوى صلاة العصر فاثر في الفاتحة. حتى ذكره احد الحاضرين فقرأ الفاتحة ان ظهرا مغير نيته اثناء الصلاة من العطر الى المغرب هل يجيز للامام تغيير النية اثناء الصلاة وماذا عليه نقول ان كان هذا التغيير طرأ بسبب انسيان كما قال سبحانه ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إبصرا كما حملتها على لدينا مقبلنا ده آخر الآية فقال الله سبحانه أجبك فعاف الله سبحانه عن عن عن النسيان كان فعل هذا ناسيا فنرز أن يكون لا شيء عليه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 من اجل حضور نجلة علم وتأديتها جماعة مع بعض اخواته في البيت الاصل ان تفلع الجماعة في المسجد هذا هو الاصل و يعني ان خشية ثوات نجلة المهام ولم يكن هذا الامر ولم يكن هذا الامر متكررا بل كان يعني عاجرا ليس متكرر ليس متكررا فصلى جماعه مع اخوانه في مكان ما ليس المسجد فبدا كان يعني امر هام طرق عليهم نخو مجلس المهام خاصوا فواته ولا يمكن إدراكه ولكن هذا يكون عابرا ليس متكررا فلاذا الله تعالى كيف آه يسأل عن هذه أنصحة حديث أشرف المجال اسمت تقبلكم بالقبلة الذي يخبرني الان انه حديث حسن لشواهده الله تعالى بارك الله فيكم وفيكم بارك كيف اجمع بين حديث امرت ان اقاتل الناس لا تستحقين وبين لا اكراها في الدين الجمع كالتالي حديث أمرك المقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقين الصلاة ويقف الزكاة ويقف الزكاة فإن فعلوا ذلك آخر الحديث حسابه معلى الله هذا يقاطب به إمام المسلمين الممكن نحو ابي بكر رضي الله عنه لما قاتل المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الممتنعين عن دفع الزكاة ونحو عمر صاثمان وعلي رضي الله عنه اجمعين لما ارسلوا الهيوش لفتح الامصار ومقاتلت الكفار من الفرس ومن الغوم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 تقر الارض تحت حكم الاسلام فاذا تم هذا بان فتح المصر وصارت البلد تحت حكم المسلمين جاء تطبيق الاية لا اكراها في الدين اي هنا تم التخلية بين أهل هذا النصف وبين الدخول في الإسلام فإن أرادوا الدخول في الإسلام فهذا هو المطلوب وإن أدوا إلا أن يبقوا على دينهم الباطل نحو النصرانية يعني على ملتهم الكافرة نحو النصرانية أو اليهودية فلهم هذا على أن يلتزم بشروط المسلمين ومن هدفه والجزية وهنا يقال لا يكره في جنا لا يكره هؤلاء على الدخول في الإسلام وإنما المقاتلة هنا تقول التخلية بينهم وبين اختيار الإسلام فإن بعد ذلك أن يخطلوا في الإسلام فلاهم هذا لكن على أن يقعوا او على أن يكونوا تحت حكم المسلمين آه. وأن يتفعوا الجزية واني وان لا يقاتلوا المسنين لا يكون ان لا يكون من المحاربين لا المسدير لتحصين المرء نفسه من التحزب والتفريق بينه وبين العمل الجماعي التحزب هو ان تتحزب ل فئه تحت شعار محدث و تكون مقيدا اوامر هذا الحزب و تكون تحت امرت امير هذا الحج لا تستطيع ان تخرج عن عن حجبه ولا عن امرته حتى ولو خالف الكتاب يسم فلا يجوز لمجموع من الناس ان ينفصلوا عن بقية, عن بقية المسلمين بمثمن معين ها؟ وأن يكون لهم أمير معين بخلاف ولي أمر المسلمين الممكن الذي له التنكين والطاع المعروف وإن كان جائرا وإن كان ظالما وأما العمل الجماعي التعاون على البر والطقوة يختلف نحو تعاون طلب العلم والدعاء إلى الله عز وجل على طلب العلم وعلى عقد مجالس العلم وعلى الدعوة لله على بصيرة وعلى فعل الخيرات والنهي على المنكرات إلى آخرين هذا كله من التعاون على البر والطقوة ولا يدخل في باب التحذب بحالة من الأحوال نعم الله تعالى أعلم. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم رباه أن يستغسر الأمين فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبره فأذن له هل هذا الحديث صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لا. يقول هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أبركت داسته لا لم البعثة بليه ماتت والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال طبيا لم يبعث اليه ولم يرثل اليه نعم يقول السائل شيخنا ممكن ما فيه للأخوات التي ينشغلنا آه آه نعم التي ينشغلنا بالأمور كافية هذا يتبرع سوق المتن الفناني وهذا مشرف وهذا مشرف منتدى الفناني وهو يتناول اخبار الاخوات الدنياويه التي ليست في انفسها بارك الله فيكم وافقتكم بارك لنذكر هؤلاء الاخوات بقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت واذ ذكر الحديث الاخر اذ اخرجه الامام احمد في مسنده باسناد حسن من طمط نجا وتذلك يذكرهن بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا سكادة ولا عاقبة للمتقين فهذا ثلاثة عن الاشراف في المنتجة الفنانية او عن انها تكونها الفضارة او التصدر لتدريب هذا او ذات يخشى ان تكون من الات يبحثنا عن العلي في الدنيا وهذا هناك طلب الاخرة نعم وان ان يبتقين الله عز وجل وان يحرثنا على ما يمطحهن في دينهم ودنياهم وان لا يضيعنا الوقت ان العمره هو رأس مال الانسان اه وكما اخبر النبي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امتان مخبون كثير من الناس الصحه الفراغ اه ففليحذرن ان نكون من اللاهثين بنا بطبيع أوقاتهن فيما لا نفع فيه آه. عليهم, عليهم أن يتقين الله عز وجل في, في أوقاتهن آه. السائل هل ثبت عن بعض اهل العلم الرجع في بعض مسائل التوحيد والشرائع الاسلامية غير غير ما رجحه العلمة الاربعة سواء بالاجماع مختلف المختلف يعني قول غير اقوالهم اهل أقول هذه المسألة تحتاج إلى استقراء يعني واسع الأقوال الأئمة ولكن على حد يعني ما أذكر الآن فإن أقرب الأئمة الى الى السنة في مسائل التوحيد والشرائع والامام احمد ابن حمد رحمه الله تعالى ثم مالك والشافعي ويأتي ابو حنيفة في المركبة الاخيرة ان ابو حنيفة ورث عنه المخالفة في مسائلة الامام حيث كان يرى ان العمل ليس من الايمان انه هو ثمر من ثمرات الايمان ولذلك ثمي الاحناف بمرجئة الفقهاء وهنا وقعت مخالفة من ابي خنيفة ومن تعبعه من أبحاثه على إيش في هذه المسألة في مسألة الإيمان وهي من اسم من أصول ولكن الذي يظهر والله علمنا يفعب أن يجتمع الإيمة الأربعة خاصة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي على مسألة يكون الراجح خلافها ما يتعلق يعني العقائد او التوحيد او بالشريعه نفهم ولكن في الاحكام العمليه قد يحدث فيما يتعلق ببعض احكام الصلاه او النكاح الطلاق قد يحدث ان يتطابق الامه الاربعه على قول يكون الراجح خلاصه كما في طلاق السما او كما في الطلاق او كما في اليمين بالطلاق اه الشيخ الاشياء ابن تيميه رحمه طيب ارده عدة مسائل ثقهية عملية على خلال قول الام الاربعة هاي زوارد هاي زوارد بالنسبة للمسائل العملية الثقهية المتعلقة بيش بثق او بثق المعاملات وهذا يبين لنا ان اتفاق الامة الاربعة ليس معصوما كما يعتقد البعض هذا خطأ هذا اعتقاد خاطئ لا قد يجتمع الامة الاربعة لخطأ وهذا لخلاف اتفاق الكلفاء الاربعة الخلفاء الرشدين البعض من اهل لان اعتبر اتفاق الكلفاء الاربعة اجماعا إحدى صور اه كما روى احد طور الاجماع لكن هذا لا يقال عليه التخافه على الا ائمه الاربعه فليس الاسلام مبنيا على على مذاهب الائمه الاربعه فقط اه ولكن الله عز وجل قدر لهذه المذاهب او لهؤلاء الائمه ان ينتشر علمهم في الآفاق وفي الامكار وان يكون لهم يحملون علمهم بعدهم ويصنفون فيه وإيش ويرتبونهم ويفرعون عليه المساء يفرعون على أصول كل إمام المساء التي تستجد في كل زمان ولكن لا يعني هذا أن اجتماعهم يعد اجناعا أو يعد معصوما هذا ليس بصور والله تعالى أعلى وأعلى antes de que uno Pues primera si اخت اختبها على الخير متزوجه من اخ الملتزم وهي منذ خمس سنوات تتحمل الضربة من زوجها والشتم اهو الضربة على الوجه والدعاء عليها من غير سبب ومنها اسباب لا تحتاج او لا يعني لا تصل الى حد الضرب وعندما تنطحوا يقول لها انت تنطحيني الان يس بيت اهليت يريدوا ان شق في مرض يحق لها ويقولوا نصيحه له ارجوك اللهم انا اعرك الله برجه. طبعا لا يحل للرجل ان يضرب زوجته على وجهها اولا ان الضرب على الوجه محرم في حديث النبي صلى الله عليه في قول حديث معاوية فنهايده لا تضرب الوجه ولا تقبض يعني لا تقل لا تقل لا الله ولا تضرب وجهها ولكن الله سبحانه شرع للزوج عند تأديب زوجته اذا هي أعطته في المعروف لو أخرا نفث أبره فأن وأن يهجرها وان يضربها وان غير مبرح على ان يجدن الوجى كما في ايته صوره النساء واللاتي تخافون من فزعهن فعذوهن وهجرهن في المضاجع يضربوهن ان اطعنكم فلا تذوا عليهن سبيلا و جاء التقليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ضربا غير مجرف نعم فعلى هذا الاخ ان يتقي الله عز وجل وان يذكر قوله صلى الله عليه وعلى اهله وسلم حق النساء انهن عوان عندكم انكم اخذ سموهن بكلمة من الله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 فصارت كأنها كالأثيرة فلذلك على الزوج أن يتقل الله عز وجل فيها بأن يحفن معاشرة أهل قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولا يبجي عليها ولا يعني يتجبر عليها بغير حق ولا يسبها ولا يضربها بغير سبب نعم له ان يضرب ولكن هذا الضرب يقيد بعدة امور منها ان يكون غير مبرح يعني ان لا يكثر عظما ولا ان يفق ادما ثانيا ان, ان يجتلب الوجه في الضرب ثالثا ان يكون لسبب مبيح هذا الضرب <تصفيق> يعني ان تفعل شيئا وان تخالف امره مخالفة فاستحق عليها هذا لا يكون في كل مخالفة يضرب او, بسبب أو بدون سبب يضرب لا هذا ليس من هج ولا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما ضرب بيده امرأة قصص الرسول صلى الله عليه وقد نهى عن الضرب في اول الامر ثم لما بلغه ان النساء قد ذئرن على ازواجهن اباح الضرب او ازن فيه مرة اخرى فالضرب هنا يكون بقدر ولعله ولي يكون دائما اذا اتت المرأة, المرأة بشيء عظيم ف... و... و... ووجد الجوز أنها لا تنطلح إلا بهذا شلوع أن يضرب أن الله أعطاه هذا الحق ولكن كما ذكرت بالقيود المذكوها هناك من النساء ما لا تنطلح إلا بالموعظة فقط إذا ضعفتها تذكرت مباشرة ثم إذا ضربت قد تزداد عنادا وهناك العكس من لا تنتفى بالموعظة بل إذا ضربت استقامت هناك من يصبح معه الهجر سيكون الهجر أنفع وأنجع في علاجها من الموعظة ومن الهجر فهذا يحتاج إلى فق إلى <تصفيق> فق من الزوج بواقع امرأته وكذلك بما يصلح في تأديبها عند النشوذ والنشوذ معناه الارتفاع عن طاعة الجز ويتعلق اصالة بامر الفراش يعني ان تأبى المرأة ان تطيع زيزها في الفراش ولكن هذا يدخل فيه ايضا الارتفاع عن طاعته في اي معروف فان أن تتكبر على التجام امره في المعروف فتعلى عليه النشوز المنشز يرتفع اه كما في قوله تعالى يبقى نفس منشز فانشزوا اه الذين يريد كل متفتح بالمزا يفتح ويفتح اللي لكم فذكر لكم من نشزوا فانشزوا اه امنوا حكم اوتوا العلم مراتب فمنشوف هناك دمعنا الارتفاع هذه نصوحتي للجوج واما بالنسبة للزوجة فان كان الامر بلغ هذا الحد من هذا الجوج الذي يظهر والله على منه يحل لها ان تطلب الطلاق الا ان كان عندها القدرة على ان تصبر وتحتفظ مع محاولة اصلاح هذا الزوج اذا كان هناك لابرة اصلاح منه او اذا كان يفعل هذا يعني لشدة عضب تغلب عليه احيانا ثم يعود الى رجله بعد ذلك فبلا شك يكون صبرها هو الاعلى مقاما لها ولها الاجر انظر الله عز وجل لصبرها الاصل في, في تصبر على جوجها بلا شك اذا كان خلقها اذا يعني اه انحرط عن الصلاة المستقيم احيانا وقع في معصية وقع في بدعة ان تصدر وان تنصح له وأن لا تستعجل في طلب الطلق ولكن اذا جلغت الى حد لا تتحمل فيه او لا يعني رجاء من اصلاحه بان يقون ابدى عدم ان الاجابه بنصح الموثقين فهنا لا هم ان تطلب الطلاق و الله ان يصلح لها حال زوجها وان يرده الى الحق رب الجليل ان يكوبه عليه هذا الظلم والتعدي على زوجته اه هناك ان هم محمد اشروا ان لا اله الا انت هناك اخ يقول لدي لدي سؤال عاجل يعني نختم به الاسئله ان شاء الله وعليكم اخر سؤال ان شاء الله انا بفضل ارسل الأخ السائل يتفضل بإرسال سؤالي load of it وهذه السائلة تقول يا شيخ انا كنت من العوام وتعرفت على شخص ثلاثي وتغيرت بفضل الله اما انتزمته لكن هذا الشخص بعد مرور ثلاث سنوات من تغير جدا <تصفيق> انه اصبح يصالح العوام وتغير كثيرا من اجانب العلمي وما نصيحتكم هذا الشاب وما نصيحتنا له ان يعني ان يلزم الخير الذي كان عليه اول امره فان نسأل ربه الصداد <تصفيق> يا مخلص القلوب ثبت قلوبنا على دينك ف على السائل هذه ان يعني <تصفيق> لكن الذي سهمتم من السؤال أنها خبة فقط يعني ليس عقبا لن يتم العقب وطبعا الخبة لا حدود الخبة لا تبيح للرجل أن يخلو بالمرأة ولا أن يراها بدينه ولا أن يختلف بها إلا في حدود الحاجة والضرورة وعلى أن تكون ملتجمة بالحجاب الكامل طيب يعني لا يجد لك أن تختالفي بهذا الرجل حتى وإن كان صالحا يعني لا تجالفي إلا في وجود محرم يكون هذا للحاجة أو للدراءة لأن تلتزم الكامل ولا ننصح أبدا بطول مدد الخببة لأنه يكون غرضة لفتنة طيب يعني مبارك الله فيكم ان هذا الاخ يعني يمطح من قبل اخواني بترك بال... ب... ب... كثرة مخالطة الاعوان مما قد يقصي قلبه وقد يعني يصرفه عن الطعاة وعلى ان يخالط ان يخالط اخوانه الصالحين من طلبة العلم ومن اهل السنة واهل الخير وان يحرط على مجالة العلم وان يحرط على على الصراف المسجد طرق الجماعة وعلى طرق مجالس اللغو واللهو التي تضعف ايمانه آه. فان لم يعني لم يفتقن فانصحك ان تتركي وان يعني تأخذي منه واصلح منه مما يعينك على امر جينك وعلى أنك أن تطلب من جوجتي صديق الله أن ينطحهم لذا أن توصل إلى زوجيه أن ينطحهم هذا من التعاون على الخير على البرر نعم الله تعالى أعلى وأعلم ونستخدم هذا ويكون موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبق القادم الثالثة والنصف بتوقيت مكة مع درسنا في تلخيط الشرح الممتع والذي سميناه بتسيير التفرق في الدين معتدين اختيارات الامام ابن وسيمين رحمه الله من خلال تلخيص وترتيب وترتيب مسائل الشخ ثم يليه درسنا في شرف القواعد الفقير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد رعا لآله واصحه وسلم